الحمد لله الحمد لله البر الودود محب التائبين في اليدين بجود له الحمد من السماء وملأ الأرض وعلى امتداد زمن الخلود وصلاة ربه وسلامه على ذي القلب الضهور الحق وينبع النور وعلى آله وعطرته أصحاب الأفيدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداهم وقتفى أثرهم في يوم الدين والجزاء أما بعد نستكمل إن شاء الله حديثنا في شرح ابن عاشر ومنظومته من طريق العرف الناشر للإمام الشنغيتي رحمة الله على جميع علمائنا أتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طرائل وضوط طرائل وضوط سبح وحيد دلك وطور النية في مده وليم يرطع حاجة أو مطار أو سباحة لممنوع عرض أو استباحة أو السباحة لممنوع عرض وغسل وجه غسله اليدين ومسل رقص غسله اليدين والفرض عم مجمع الأذنين والمتقين عم شاء الله ميزان والفرض عن مجمع الأذنين تسكنها بش يكون مستفعلون مستفعلون فرّوا عمّ مجمع الوزنين والمرفقين عمّ والتعبين خلّ الأصابع اليدين وشعر وجهي إذا من تحت الجيل مضاهر نعم إذا إن شاء الله أهيبوا بالإخوة دينا سيام الشباب يقتنوا هذا التكتبع عفو المعشر بش يكون يتبعوا معنا نزين أفضل إن شاء الله فرسا وقفعته شيئا من هيمة ويتحفظه ديك الأبيض فوصنا نحن نكمل تقريبا ثلاثة أربعة تشتر الأبيض في الأسبوع كاملا وهذا مزيئا شاء الله نحفظه ويحفظه سهل أنه على بحر الرجز بحر الرجز تبع الشعراء ليسميوه بحر يسميوه الرجز ففرقوا ما بين الشعراء والرجاز قال لي سأكلم على بحر الرجز تسمى راجز لأنك لا لا تماشي شاعر لأن الشاعر هو الذي يستطيعون ضم البحر الأخرى. الحمد لله سبق أن تحدثنا عن هذه الفرائض السبعة فرائض الوضوء سبع وهي نقطة طيب. بل كون وفورون نيتون في بدئه معنى كان بديو الترتيب هي اللولة قالوا النية في بدئه النية فقد أن نبهناكم إلى العمل النية ولكن العودة إن شاء الله تسيء إذا تكرر تقرر النية شنو هي وأنك لم تأخذ الماء سبق في النية ديالك أنك تضضع كاين اللي تمشيتي غسلت لي الوضوء ولكن ما نويتيش الوضوء انك توضى هذا الوضوء لا يجزئك معنى هذا الوضوء ما يمكنش تصلي به ولا ترفع به الحداء لان النيه غائبه فهمتو بحال شي واحد دخل يصلي لل... ولما كبر كبر بنيتي الظهر حتى شلا قال لو نصليت قد يعيد لأن النية كانت مخالفة للعمل إذن النية تكون موافقة للعمل العمل قلت لكم أن النية هي أن تقصد الشيء فعل الشيء وهذا النية القصد ستكون مقترنة بالفعل ماشي بعيدة على الفعل ستكون مقترنة بالفعل لما تفعل ذلك الشيء في الأول هي لغة و هذا الفعل لماذا و كيفا فإذا أخذنا الماء في نيتنا أننا ستوضة وهذه النيا مسحوبة بشيء ايه اما تتنوي انك توضى باش تصلي او تتنوي انك توضى باش ترفع الحادث ان شي واحد من قبل وضوء وضوءه في العصرات الصباح ومشى توضى وما كيش صنى الواجب عليه ثم في هذه الحالة باش من النيا غد انه توضى ليرفع عنه الحادث انه صار محدث الآن اساسي اذا يقصي توضى باش يرفع الحادث سواء صلى او ما صلص صلى أو ما صلص توضى بشرفاء الحاجة لماذا لأن الإنسان الذي يظل على التهارة اليوم بطوله لا يمسه شيطان لا يمسه شيطان قال أن بسعى سلم لإبليس حينما حبسه في المسجد وقال للصحابة كنت قد ربطته مع هذه السارية فلولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لما أطلقته فأطلقه قبل أن يأتي الصحابة فإن عمر قال لو كنت مسكته لقتلناه قال أما تعلم أنه من المنظر لأن الله أنظره إلى يوم الوقت المعلوم فسأله في هذه الحالة من أبغض الناس إليك؟ قال أنت ومن اتبع سنتك أبغض الناس إلى الشيطان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع سنة رسول الله لذلك ترى الكثير من الإخوة الذين يتشبثون بسنة نفس الله الكثير من الناس يبغضونهم لأن الشيطان يأمرهم بالبغض يأمرهم بالبغض فما رأينا من تبغضه أدوات الكفر أكثر ممن يتشبث بسمة رسول الله قال فما تقول في أبي بكر قال فما تقول في أبي بكر سيد الأمة بعد رسول الله قال فيه نفسه وزن إيمان أمتي بإيمان أبي بكر رجح ايمانه ابو بكر إن ابو بكر الذي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم لهجرته وهو اول من صدقه مطلقا من الرجال وهو اول من صدق خبر لاسرائيل المعراج وحينما مارض النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته ما استطاع ان يقوم ليصلي في المسجد ودقي في بيته سجاء الصحابة ينتظرون في المسجد فجاء أحد الصحابة وقال لعمر صلي بالناس فظن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي أمره فقام ليصلي بالناس وكان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه صوته قوي يسمع يصدل جهوري فبدأ يصلي بالناس صلاة العشاء فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رغم مرضه تحامل على نفسه وقاما وخرج ثم اشار الى عمر بالتراجع وقال يا الله والمؤمنون الا ابي بكر يا الله والمؤمنون الا ابي بكر الله والمؤمنون الا ابي بكر فتراجع عمر يقول فوالله لو وددت ان الارض انشقت وبلعتني لانني فعلت شيئا مخالف لامر رسول الله صلى قال فاشار الى ابي بكر فتقدم تقدم على الناس فجلس النبي أمام أبو بكر وأبو بكر بين المصلين وبين رسول الله فأتم أبو بكر بإمامة رسول الله وأتم الصحابة بإمامة أبي بكر وحينما مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس في الخليفة قال عمر رضيناه لديننا فكيف نرضاه لدنيانا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأضى الله المؤمنون إلا أبو في أعظم إمامة وإمامة الصلاة فكيف لا نستنتج أنه أولى أن نرضاه نحن للدنيا لنوليه إماما على أمور الدنيا فكان هذا استنباطا حكيما وورد في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في مرض موته قال إني لأخشى أن يختلف الناس من بعدي ويأبى الله والمؤمنون إلا أباكي يا عائشة والحديث صحيح روية في غير ما موبى وأسنده الربيع في مسنده بطرق الحسان قال فيه الإمام ابن خزيمة ما رأيت أصح من سنده ولم يخرجه البخال وإنما خرج ما يوافق إن شاء الله هذه قيمة أبي بكر الصديق بغي أن عندها لأن انتشرت وحد الثقافة مؤخرا ثقافة الطعن في الصحابة وهي طبعا الصهيونية العالمية تتحاو تنال من المسلمين جميعا لم تنال من النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى وما ترى ماذا فعل المسلمون قاطبة futuro ولكن قالوا واعرى انخالكو بين الصحابة بعد انكره فيهم شي وحدين من بعد يسهل علينا ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا استطاعوا ذلك شوهوا على الملائكة فاذا استطاعوا شوهوا على رب العزة وهذا مفتغاهم على الأصل نعم فقال ما تقول في ابي بكر قال ما طلبته إلى شيء فاطعت ابدا ما طلبته إلى شيء فاطاعني ما اطاعني ابدا قال فما تقول في عمر قال ما رايته سلك فجاً الا هربت منه. قال فما تقول في عثمان قال تستحي منه الملائكه قال فما تقول في علي قال ليته يتركني ليته يتركني وأتركني ليته يتركني وأتركني وهؤلاء هم الجهابذة قال فما تقول متى تكون أو ما تقول في العبادات قال إذا صلى الناس إذا سجد الناس أصابتني رعبة وإذا صام الناس حبسك وإذا حج الناس كنت مجنونا وما رأيت رجلا لزم الوضوء إلا خررت منه مصروعا لأنه ما استطاع أن يمسه والوضوء خلاح المؤمن الوضوء خلاح المؤمن رجل خرج في صلاة الفجر لذكرتها لكن شديد الإيمان هذا وهو يقرأ من حديث النبي صلى من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله يعني اليوم بطوله لا يستطيع أن يمسه شيء لأن الله حفظه فخرج هذا الرجل من المسجد وقد صلى مع الناس سرات الفجر منية خالصة وعقيدة فأصني إذا كانت العقيدة قوية وصحيحة الشيطان يهاب صاحب العقيد أكثر مما يهيب صاحب العباد فخرج فاعترضه لس اعترضه لس وقال اش بغيتك شي قال لي ماذا قال لي قل لماذا؟ قل لأنني في كلمه الله قال كيف قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في كلمه الله قال فما رد عليه الرجل صرخ وترك صرخ وفعلا تحقق أنه في كلمه الله تبارك وتعالى اذا ان الوضوء ان شاء الله سلاح المؤمن لكن متى يكون سلاحك هذا الوضوء إذا عرفتي كيفاش توضى اذا ما تطبقتيش اذا ما التي وردت عن عصم الوضوء راه لا يغنيك لا يغنيك النبي صلى الله عليه ولكن كي... راه كيدهن بحال المسلم ويل للعقارب من النار فامر بالاشباغ ماشي واحد عطيه دهن هذا قال لك تقليل الماء الاشباغ ماشي معناه تقليل الماء ولا تكثيره واحد كيخدم ميكانيك ماشي قلل له هذا. هذا تقليله بحسب ما لديه اللي موسخ بزاف هو 3 لتر وما كان 4 اللي الاستاذ عيك حاضر الطراشير ممكن اللي يكفيه يترو يترو ونص واحد ما دار والو غير جالش كامل ممكن نسيطروا اذا التقليل بحسب ما يحتاجه اعضاء الانسان ماشي كنحدوا واحد التقليل بواحد مقدار قولوا هذا هو التقليل وخير كل إنسان مستخفش عما كان ودهن الوضوء يتحقق منه الإنقاء يتحقق منه الإنقاء المسلم سبحان الله إذا تعهد الوضوء بالماء فقط لم يدرسل خمس مرة في اليوم لا يصيبه شيء من المرض أبدا من الوقاية إلا ما قدر الله عليه أسبق لنبهتكم إلى أنه إذا قدر الله لك شيء حاجة تتمسى ذلك الوقاية الليدرز تتمسى ذلك الوقاية قال من الذي كذا لا ينصبه كذا فإن قدر الله أن ينصبه نسيا أن يفعل الوقاية يعني أنساه الله ذلك لماذا؟ لأن الماء هي جزء الضارة يعني جزء العناصر تترك كبل ما العناصر كين الهيدروجين وكين الأكسيجين وجزء بهم غازاتي الهيدروجين أخفو الغازات المشتعلة وأكثروا اشتعالا وهي اللي كيبيروها كيزودو بها السواريخ اللي تطلع المركبات الفضائية ياللي تتمشي بها وغالبين تتمشي بها حتى طائرات شديدة السرعة بسم الهيدروجين لأنه خفيف جدا والأكسجين غاز يعتبر مساعد على الاشتعال مساعد الأكثر أكثر غازة مساعدة على الاشتعال هو غاز الأكسيجي افتحد افتحد هذا العنصر مع هذا العنصر وعطونا لما اتحده مزيد اعطونا شيء مضاد لهذا الاشتعال فسوف واحد غاز مشتعل ووحد يساعد الاشتعال فلما اتحده ماتت الظرة في الظرتين ماتت الظرة في الظرتين افتحدتها بحيث صارت مضادة للمعاكش وفيه شتنظات عجيب جدا ان ذرة واحدة من هيدروجين ولكن ذرة اخرى من الاكسجين يعني اشدوه او العكس ذرة اخرى من هيدروجين وذرة واحدة من الاكسجين استطعوا التحدو قال لو كانت ذرة واحدة من هيدروجين وذرة واحدة من اكسجين ميتحدوش لكن تعرفوا بان الاتحاد ليس بضر يكون بين المتساوين فلما جعل الله تبارك وتعالى قسمتان في الإرث للرجل وقسمة واحدة للأنثاء أوجب لهم الاتحاد فإذا تزوجت بهذا صارت كل نفس الواحدة. قال الله تبارك وتعالى للرجل فسلموا على أنفسكم أي على أزواجكم لأنك إذا اتحت معاصر تانس واحدة وإذا استوت معاك استحيلوا الاتحاد إذا طلبت المرأة بأن تكون مساوية في الرجل لماذا لم يعطيها الله؟ الله تبارك وتعالى أن لا تقتضي مساواة تطرد المقايسه المساواه ماشي معناه تقايس <تصفيق> معناه هذه فيها نصف متر يكون في النصف لا المساواه التكامل أن يكون الاتحاد بينك وبين نظيرك كيعطينا واحد النوع التكامل الرحال السبب دياله اللي في قرر الرياضيات بينها التكامل لتقول زاويه فلانيه تكمل الزاويه فلانيه الشرط هو ان مجموع القياس ديالهم تساوي 180 ماشي بالضر انه يكون تسعين تسعين حالة واحدة اذا كانت قائمتين تتكون متكاملتين ولكن مستطعون عوجودك الواسط ديال المستقيم ونجب هادي حدو هادي منفرجة ولكن اشجيت مبنة التكامل نعم يتم بينهما التكامل لان اذا جمعت بينهما حصلت على النتيجة التي تعطيك معنى الكمال وهو الاتحاد المطلق ان شاء الله فرائض الوضوء سبع وهي إذن تحدثنا عن نير والدلك شن هو كما قلنا لكم بالدلك بالدلك بما يتحقق يمرار اليد هذا الكف الأيمن على العضو المرسول واحتهد على العضو المرسول تمره, تمره. يحصل به الدلك إن شاء الله تمره وجعله الفقهاء ضمن ضمن الفرائل اصطنباثا من الآية ولو لم يذكر في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فحصل الغسل بالعرفة أن الدلك مرجح لأن يكون من الفرض وهو قول عمة فقه وهو أنك تتمرر يدك على العضل المقصول تدوج معلمه لماذا؟ لأن المسام ديال الجسم ديالنا هي مفرزة دائما لبعض الفضلات السامه بعض الفضلات السامه احيانا الماء يقدر يعقم ولكن اذا كانت الفضلات بزاف الفضلات بزاف كتبقى في المسام لما تدوش تساعد الماء على ازاله ما تبقى من الشوائب دوال اصل ديال يسمى المساج المساج ديال الوقايه عاد لكم اذا تضل الانسان خمس هاد اليوم لا يصيبه شيء من الامراض الماء بوحد إن الماء كيتم من المتي التحد كيكون معقب أحسن مطهر هو الماء لو كان مطهر غير الماء لما أوجبه الله على على أساس الطهارة مطلقة لما أوجبه الله تبارك على أساس الطهارة مطلقة إذن بذلك يحصلوا هكذا إن شاء الله امرار اليد على العضو المغسور تمر احتقال بعض الفقهاء من المالكية إذا مدلكتش لا وضوء لك لمدلكش ما عنده فلضوء فسقط من قال بأن الإنسان إذا عم ما جسده بالماء ما عن وضوء أصغر هذا كثير من تقول غاية الغسل أن تعمل يعني إذا دخلت في واحد السهريج أو في المحار وخرجت قال حصل منك الغسل هذا قول ولكن ضعفه أهل العلم من الأحناف والحنابلة والمالكية ولم يقول به إلا صاحب الإمام الشافعي ولعل الإمام الشافعي في كتاب الأم ذكر ما يناقضه أي هو عنده الدلك لازم وخصوص أنه تقسم بالفرض والواجب فحصل أن الدلك إن شاء الله ملازم ملازم بدلائل سيذكرها إن شاء الله صاحب العرف منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم على فعله وإذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء يسن مؤكدا فإذا كان له أصل في الواجب فهو واجب مطلقا فهو واجب مطلقا إن شاء الله قلنا هو الفور الفور لماذا تصل؟ هو انك اذا اغسلت واحد, واحد العب معناه يدك او وجهك مخصيك تسناح تيبس بشي تغسلي اخر اذا ما اغسلت العبو الموالي حتيبس العبو الاول لا يجزيك الول سوف تبدي من الاول ان شاء الله ملازم لذلك لماذا؟ لان الفور هنا لم يتحقق مطلقا لان الفور لم يتحقق مطلقا حاشي واحد من كيف عليه وعليهم في الباب أو عيت له شجار أو كذا، أو مرة عيت له شجارة فالذك يهضر معه حتى سنة الهضرة فى ساعه بعد رجع وقف هذا الليل بعد رجع بدك يغفلها لا لأن هذا يبسط بشكل دي من الأول عند من يقول بأن الكلام الذي يخرج عن مستوى الذكري لا ينقذ أما إذا قطعت ما بين العضو المبصول العضو المبصول وبدتك تهضر بعضهم كان مبطل الوضوء مطلقا ولكن له حجه لهم ان شاء الله نعم لكن النيه في نيتيه ولين رفع أو يعني حدث او مفطر هنايا تعلق قالوا ان في بداه اشغلوا هذه النيه ولينوي رفع حدث او مفطر يعني انوي انوي الوضوء انه يرفع الحدث هاو وزي او اشباحه لممنوع حرام او انه ينوي انه كي توضى باش يدير شي حاجه فعل لا يجوز فعله الا بالصلاه كالصلاه الا بالوضوء الصلاة والطواف الصلاه لا تجوز بغير وضوء الطواف ايضا لا يجوز بغير وضوء نعم الرسول يغسل كف اليدين قلنا غسل الوجه هنايا <تصفيق> الوجه في, في, في مصطلح محدد ما تنقول غسل الوجه خاصنا الوجه من, من منابت يعني من منابت الشعر المعتاد إذا كان شيء واحد أصلع خصوه يبدغي من نهنان وإذا كان شيء واحد أرعن خصوه من فوق معناه معتاد الناس أن يمضت عندهم الشعار إذن من أصل منابة الشعار المعتاد إلى أسفل الذقل أسفل الذقل هذا طولا وما بين الصدغين عرضا الصدغ هو حدادة التصاق الأذن مع الوجه هذا هو اسم الصدغ ما بين الصدغين عرضا هذا يسمى كله وجه إذن يلزمون غسله وما في الوجه يلزمون غسله حاجة التي غارت من الوجه أرى يلزمنا حدها الماء بالذلك بمعنى أن ما غار من الأشفال في العين هذا يجب أن يدوزع لهم يد لماذا؟ لأن يتحق فيهم الدلك ويدوزع لهم الماء وما غار من عواهل الأنف أيضا وبالنسبة للرجل الكبير ما غار من نجاجاتي جبينه وكان شيء غيراً أخرين وهو فمو الأنف لذلك مدى ما تتحقش في اللونر وقع له من والاستنثار في الأصل إن شاء الله ومسح الرأس غسله الرجلين قال ومسح الرأس فرد الدليل هنا يبقى يجيبه هو الآية من الآية التي ستت إن شاء الله قال ومسح الرأس مسح الرأس وليس غسله قال ومسح الرأس غسله الرجلين أي بعد ذلك بعد مسح الرأس يأتي غسل الرجلين وغسل الرجلين لا عدى لا حد لعدده نكتب كله احنا يدقي جنات في السنة تثلت هنا لا حدى لعدده الغسل تغسل رجليك حتى الانقاء لكن لا ثلاثة ولا أربعة ولا حدى تغسل رجليك حتى الانقاء حتى الانقاء لانه لم يريد التثلت في غسل الرجلين الا من وجه ضعيف وصوتوا على مجمع الأذنين هذا قول المالكية الفرض عما مزمع الأذنين هو تقصد بمسح الرأس أنه داخل فيه حتى الأذن تقول مسح الرأس ندخل معه مسح الأذن والأذن تنسحه مع الرأس استناد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس ولم يقل به غير المالكية غيرهم قال المسحون عازل ولذلك ارتبى حتى المالكية ضمن السنن قال وَالفَرْضُ عَمَّ مَجْمَعَ الْأُذْنَيْنِينَ حتى لا تجعل الأذن من الوجه لأن هناك شخص يريد الوجه قال أنه يغسل مع حتى الأذنين ما الأذن من الرأس ولا من الوجه؟ قال الأذنين من الرأس هذا يعني أنه في الوجه إذن لا يجزموا غسلهما مع الوجه لا يجزموا غسلهما مع الوجه إن شاء الله وَالنَّا فِي قَيْنِ عَمَّ يعني أن البغض يغسلوا يدينا قال هذا الحد وش هذا الحد داخل في الغسل لما غسل؟ قال هو ايضا يغسل والكعب هو حد ديال الغسل واش داخل الهو في الغسل لما داخليش؟ داخلي في الغسل أصبق انتبهتكم انها كين واحد عاملية رياضية <تصفيق> ربما في تحديد الاحداثيات احداثيات ديال المستوى المتجهين اذا حددنا واحد نقطة واحد نقطة باش نديرو فيها مستقيم ولكذا ما بين اذا قلنا ما بين سفر وعشرة هذا يتمام جال و واحد معقوفتين إذا كانت ذكر معقوفة هاي مشدودة معناها في صفر و ينتمي ما ينتميه و ما ينتميه و إذا كانت خارجة معناها صفر لا تنتميه و وضعت حدا لكنها لا تنتميه لذلك مثلا نجيبه في اتحاد أو في التقاطع دائما نخرجوها لا تنبدوش بها لكن إذا دخلت ذمن المجموعة تدخل. كذلك هذه الحدود هو مجال كنمشي من هنا حتى النار هذا وماذا يدخل في القسل عندما يدخش؟ نعم يجب يكون مغسول والكعبين أيضا يجب أن يكون مغسولين إن شاء الله تخلي الأصابع يديدي وشعر تخلي الأصابع يجب أن يدخل فيهم الماء وتحقق فيهم الماء دلت. وشعر هنا يقصد به شعر الوجه يعني شعر اللحية نعم والذي إذا من تأثيرين بالدغاه إذا كانت مثلا اللحية خفيفة ماشي كثيفة جدا, إذا كانت كثيفة جداً. نحية كانت كثيفة جداً فقط تجزئوك أن تنسحها عليها إن شاء الله مش يدروا التخلص الوضوء الصلاحاً هو غصر أعضاء مخصوصة ومسك بعضها على صفة مخصوصة من الماء مع إرادة رفع الحدث عن الاعضاء او أداء الوضوء الذي هو طلب عليه أو السباحة ما كان ممنوعاً منه أو يقال هو التعفد لله بغصر أعضاء مخصوصة ومسك بعضها على صفة مخصوصة للبا وحكم الوضوء أنه واجب في حق المحدث حدثا أصغر للذي يريد الصلاة المحدث المحدث حدثا أصغر للذي يريد الصلاة وذلك لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا روحكم وأيديكم إلى المرافق منسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين البائدة ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرس بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلوظ طيب بالنسبة للآية إذا قمت إلى الصلاة نفهم منها أنك حتى تقوم صلاة عطوة ده. أنا يسمع على حف فعل الإرادة بمعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة فجعلها شرطا الذي بينا لنا الأحاديث الأحاديث الذي ستأتيه بأن أبو هرى رضي الله تعالى عنه أرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير فهو نعم ذكر الله فرائض الوضوء وهي سبعة أولا النية قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعذبوا الله مخلصين له الدين البيينة واستنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى إذا قلتموا إلى الصلاة من الآية إيجاب النية في الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها نعم هذا والذي شكبت منه أن النية لازم ان شاء الله والنية واجبة في كل العبادة, كل العبادة. لا توجد عبادة ما فيها شيء أمنية فرض ليست هناك عبادة إلا وفي أولها فرضية أمنية إن شاء الله. ولحديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات, بالنيات. نعم ربالة بالنيات وهذا الحديث هو الذي تمسك به الفقهاء بش يقولون أن النيات الجمه كل شيء لذلك الإمام بخاري رحمة الله عليه جعله في أول الصحيح بش يحدد لنا نيته هو نيته هو من تأليفه لهذا الكتاب وجعله أيضا أنه مبتدأ في كل النيات أي مدام قدمه وهو مراغد يجي كتاب الواحي كتاب العبادات كتاب كذا. قال يقول لنا راه الميه راه كل الاعمال اصدره اصدره بواحد حتى ديك ديك الترتيب ديال السند اللي صدروا به صدروا به بواحد الفقه عجيب قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد الليثي قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي أنه سمع القناة بن أبقص ليفي يقول سمعت عمار المخطاب رب الله تعالى عنه وأرضاه على المنبر قال سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنية وهذا أيضا فيه ترتيب حتى ما دارك بالنية إن شاء الله وهذا شأنه في مجلس آخر وفي رواية بالنية وإنما لكون مرئ ما نوى فائدة اعلم أن ضابط النية فيما يأتيك مما تشترط فيه النية وما لا تشترط فيه وما ما ذكره ابن المنير المالكي ابن المنير المالكي ابن المنير المالكي رحمه الله تعالى قال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب التوار فالنية مسترطة فيه وكل عمل ظهرت فائدته ناجدة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا تشترط النية فيه إذا هذا ليس كيف يفرقنا بين العبادات والعادات أن النية التي ظهرت فائدتها طبيعة ما عليك نية لأن طبيعته ظهرت فائدتا وكذلك نشرط الشرط المنصوب المطلوب لله دروري النية منه لأننا كم حصلوه بحاجة اللي إحنا ملزمين بيروها إحنا ننويوها ملزمين بيروها إحنا ننويوها لكن إنسان في الجوع بلا مستحضر نية رأه رأسية كثيرة ما في الجوع إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثوارد وإنما اختلف العلماء في بعض الصور نعم هذا هذا أيضا مثلا إذا إنسان شط صدق بلا ما ينوي قال هذه الثهر فائدة دياله واش لعمال دياله يبطل لأنه من واش لا إلا أنه تجابه النية إذا بغبك الصدقة شواج من الوجه كأنه يديرها تقربا لسيئين أو انذارا أو غير ذلك معناه يحول نية دياله وخصوصا باش تكون عندنا خصوص بالنية لكن واحد تزبد وتصدق بلا ثابق نية تشغيلوا بهذه الصداقة الصداقة حافظة إذا ديالة طبيعة انك إذا تصدقنا نفس عصم الصداقة نور نعم. نعم الصداقة برهان وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من هيئة التخقيق الصور هنا هي الصدق أي بعض المشاهد ديال الصور ديالة الصداقة ديالة النية قال وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا نعم هنا شو واحد خوفا ومثل... من شيء حاجة،, حاجة خوفا من شيء حاجة خوفا من نار أن يحصل بالخوف أن لا يقع الخوف إلا بنيته وإنسان الرجال جنة الرجال لا يقع إلا بنيته أيضا قال هذا يشترط فيه النية لأنها أصنها دنيا وما قرضت أي إذا افترضنا النية مفقودة فيه تحالت حقيقته فالنية فيه شرط عقلي ولذلك لا تفترض النية للنية فراراً من نعم نجوزوا هذا إن شاء الله الكلام في الشفي بزر وأما الأطوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن أحدها التقرر إلى الله تعالى فراراً من الرياض نعم هنا يا الأقوى التي وقاش تا تشرف اللي فيه النيه باش باش تكون خالصه في دلاتة دلاتة دل المواضع الموضع الاول اننا اذا قلنا قول باش نقربوا به الله خصنا نويو فيه اخلاص باش ما نكونوش مرائين مثلا تبحال واحد كيقرا كيقرا القران كيقرا القران يجب أن ينوي بقراءه القران تقرب الله باش يخرج ديك يخرج ديك ديك الرياء باش جد الناس قال في قرآن و تشوفوا فيه يعجبون به تجيلوا الرياء وهو في الأول دياله النية ربما كانت نية حسنة لكن لما تشوف الناس ربما يجيلوا الرياء حالك الرجل الذي دخل إلى المسجد فصله فأحسن صلاته فكان الناس جلسي و تشوفه فيه فبدأوا يتحدثون عنه تقولوا ما أزمنا صلاته سبحان الله تبارك الله عليك يصليم زيادنا وهو اسمعهم جبوحلو مخليش المالي لله لما سمعو كيفنيو عليه جبوحل لما قال السلام عليكم شاف مع هذا ايضا انا صائم بمعنى ما دام مدحتو لا الشله ديالي راه حطو الصيام دي واحد الراجل كانوا كيحضرو الهلال باش يشوفو هلال رمضان واستعفوا عليهم باش يشوفو الهلال لانه ترقيق الجو جا واحد بينتهم قال له راه هو نشدو حتى واحد ما شافو الا هذا يقول فينا هو رأه هو شوف من هذا الزيان هذا الزيان يحتده وشفه قال له ما شاء الله تكشوف من زيان شاء الله وعجبه حلوق النبران هو واحد اخر عنه ما شعوا لي نحاق أحدهما تقربوا إذا الله فرارا من البياء والثاني التميذ بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود نعم كنوين كين واحد اللفو سنفهم منه ثلاثة او اربعة ديال المعاني اذا نخصنا النوي واسم معنى كنقصده من هذا النفس بحل واحد الكلمة كنقوله من واحد سيدة النار اقدم لي نشاعر كنقوله الله اعطيك العافية وستقصد العافية اللي هي النار ولا العافية اذا نخصك تحدد سمن النية ديالي اللي يقصدها انت اذا قلت الله اعطيك العافية وانتك تقصد النار اراغ ستكتب لك يوم الرأي يعني تكتب لك بما نويته ذلك الشي اللي نميته باش تفر من مقصود باش تحددش من مقصود إذا كان لفض يحتمله المعاني نعم حالشي واحد قال آآ آآ مولاي لله قال مولاي والمولاي يحتمله شيئا من الفضل هذا تعني الشيئة ونقيضة بمعنى السيد والمولاي بمعنى العبد هاش نقصدته نعم والثالث قصو الإنشاء ليخرج حفظ اللساء ا هذا بالنسبه لسبق اللسان في السبق اللسان بحال ديك الرجل الذي هربت له النق الما... ديالو وعليها الطعام وعليها الشراب وكان خارج وبدا كيفتش عليها في الصحراء كيفتش عليها ما جبرهاش وشاف بانه اذا مشى غادي يموت ما كاينش الشبع والجوع فهمت ينعس واحد المتعقله الناس حتى يموت شويه ثق وكيشبر النقا ديالو جات عنده وعليها الطعام ديالو شرب ديالو فرح ماذا فرح فرحة كبيرة لأنه كان فقد الأمال في الحياة في ذلك الفرحة نو يشكر الله قال اللهم إنك أنت عفدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ويسموه في لكن نيته كانت خالصة الناس أخطأ من شدة الفرح إذيك تقول الخطأ هنا يا معذور الخطأ معذور الإنسان لا يكفر بلفظ كفري إلا بتحقق شرطين وانتفاء أربعة موانع أما الشرط الأول أن يظهر في صاحبه تحققا قولا أو فعلا ثانيا أن يكون ما قاله وما فعله عندنا فيه من الله برهان بأنه كفر وأما الموانع لا يجب أن تنتفي أن لا يكون ما قاله قاله متأولا كالمأمون في مشألة خلق القرآن وقاله متأولا بخلاف المعتزلة وأن لا يكون ما قاله قاله ناسيا أو أن لا يكون ما قاله قاله مخطئا أي خاطئا خطأ سبق لسانك هذا الرجل الذي فكرنا لأن النية هي التي تصحح العمل لكن العمل إذا لم تكن تقصده أن تحوله معناها تنوي تدير واحد حاجة لكن سبق لسانك لسان ديانك سبق تدعي الله سبحانه وتعالى بواحد دعاء وسبق لسانك غلطي إن شاء الله سيحصل لك ما نويت ما نويت وذك لك تشعر بسنال بدل الغلق لا وتكون النية في بدء الوضوء عند غسل اليدين والمشهور عند غسل الوجه هذا لا, لا حق لا حق هو أن تكون عند ابتداء الوضوء وهنا يقصد عند ابتداء غسل اليدين ماشي حتى توصل هنا يا. أي بعد الوجه لا غسل اليدين قبل إدخالهما في الأن هذا الأرجح لكن المشهور على أن النية تكون مع أول فرض وأول فرض في الوضوء هو غصر الوجه إن شاء الله ولينوي رفع الحدث عن الأعضاء وهو المترتب عليها أو ينوي أداء الوضوء الذي هو فرض عليه فيفرض عنه الوضوء للتجديد ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرض إذ فرض قسمان ما يحتمت إنسان على تركه ولا إشكال وما يتوقف عليه غيره كالوضوء للنافله ولكن كي تقول العقل الاصول ما لا يجوز الواجب الا به فهو واجب شان الصلاه واجبه وهي لا تجوز الا بالوضوء إذا الوضوع واجب ما لا يجوز الوضوء الواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب شان الزكاه واجب صح ولكن باش تعرف شحال عندك الزكا. تعرف الحساب اذا التعلم والحساب واجب لاداء الزكا. ما لا يتم الشيء إلا به هو واجب إن شاء الله أو ينوي بوضوءه سباحة ما منعوا الحدث من نسل مسحق وطواف وصلاة ونحو ذلك نعم. ثانيا وهو إمرار اليد على العضو مع المرسل نعم. وهو إمرار اليد على العضو مع المرسل والعالم مع المراسي والعرك يعني واحد شوية يدي يلا لنقول لكم أنا ما يدهنس نعم والعرك الخفير والوصل للأعضاء عند العرب في مرار الماء على المرسول باليد حتى يزول عنه الداعي إليه الداعي إليه الذي دعك إلى أن تغسل العبور عليه العجال أو عليه الوسخ فلا يسمى غسلته إلا إذا أزلته لك الشي الذي دعك إلى وصله نعم وقد فرقت العرض بين الغسر في الماء والغمس فيه نعم والبشرة بطبيعتها تدفع الماء لذهنيتها نعم لأن جسم الإنسان يفرز الدهون والدهن يكون طبقة تحول دون دخول الماء إلى البشرة يقول هذا الدلك وكي تزول لك الدهنيات لكي يدخل إن شاء الله الماء إلى المسار فلا يتحقق وصوله إلى البشرة إلا به وما لا يتم الوافع إلا به فهو واجب نعم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال بيت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خريفا هو الخمسية دي الترب ما الشي اللي يدروا فيها البالك ما ذلك في فرائد الأداب أو في الأمثال العربية وافق شن طبقه شن طبقه وافق شن طبقه أي وافق الإناء بطائه فتوضأ من شن معلق هبوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله وقام يصليه قال ابن المنير المالك رحمه الله تعالى يخففه أي لا يكثر الدل ويقلله اي لا يزيد على مرة مره نعم وفيه دليل ايجاب الدلك نعم باش ما فيه مغاله وقلنا ان ايجاب الدلك من, من حديث ميمونه ذلك مشه ما مغالاش ما مغالاش باش يحك بحال الحم. في الحمام وما خلاش يغمس وصافي يغمس انما دلكه وامرار امرا خفيفا ما لا في تخفيف نعم ومشي معنى التخفيف انك غير تحابيل لا هو تدلك شي حتى تحسها بأن الطبقة الجديدة لك تذكر فعل العظة وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلتين مدن فجعل يذلك براعي نعم هذا غد يتحقق لنا إن شاء الله حتى في بب تقليل ثالثا الفور والفور هو الموالات قال ابن بشير وهي أن يفعل الوضوء كله في فور واحد لا يفرق يغسل الدول هايه وزهنا يغسل وجهه طال ابن الحاجب والتفريق يسير مغتفر ما لم يبس العضو الأول يعني إذا فرق غشي شوية انتقل منه مننا إذا دعته الضرورة وهذا العضو ما يسير فهو مغتفر معناه لا بأس به إنسان يريد ولو عمدا والمشهور وزوها مع الذكر والقدرة <تصفيق> وَدَلِيلُ من أَوْجَبَهَا حديث عُمَر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظَفْرٍ على, على, على قدمه موضع ظفر على قدمه ظفر فاللهي واحد موضع هنا على قدمه نبتخصص فَتَرَكَ مَوضِعَ ظُفْرٍ على قدمه فأصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك وذلك لكم أن الوضوء إذا لا تمشي كما كم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه فإذا اكتشفت أنك انقشف لك لود يالف معناه حمد حاجة ما حقشها شلمة أو الأخير يصل لديك تودى في إذا كانت لوقتي ذاقية بعض منهم قال هذا في الظفر الظفر هذا الظفر الظفر ما قاسه شلمة معناه ما مرشوك المر يبدو كان غيدو جلمة لكن إذا تقالك ضفر واحد هذا مثلا هذا الظفر هذا ما حقشتش أرى ما تحققش الظفر أبدا ما لم يكن داعي إليه ضرورة واحد عنده عنده في كوالو، في كوالو، حتى كان واحد عند الجبيرة لا الرسع عنده جبيرة هذا كتمتحك من النادل مساله خاصه لكن يهمك والو حتى هذا الخاتم الناس عاد كانوا يحركوه باش يدخل تحت منه الماء حتى في التيمم باش يمسحو هذه اش كنبين باش حتى ديك النجه اللي في يديروا ديك البنتوره اللي ما عندهاش داعي اذا مشات له الضرر علاه يتحقق الوضوء ان شاء الله الوضوء ديالها باطل فاتمشي تزو بلدك بكشين وتوضع نعم صباغة نعم صباغة كيجروا هدا بحتى الشباب دينا كيجروا ها واقع لا تجز ونزيدكم حتى ديك جل تبديروا فق الرصد مانعوا لأن يصل الماء إلى الشعر فإذا مسحت بق منه لا يزئوك فيمنعوا وصول الماء إلى الشعر هذا لا يزئوك شاء الله نعم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى وكذلك الحديث خالد من معدان رضي الله عنه عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصدها الماء لمعة قدر درهم ربما كان على الصفاغة على حديث اخر او اشربه بعض القار والسباغي كانت على على على العظم وما تخلش الماء وكانت بقل بقدر الدرهم وهنا الدرهم عند الملكيه والدرهم والبغلي ماشي الدرهم ديال الفلوس الدرهم والبغلي هي ديك الدويره اللي كاينه في فرخ الحمار تسمى فرخ الحمار كاين واحد الدويره كحله كيتسمى هذيك الدرهم والبغلي نعم الدرهم هي اللي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة نعم يزول بعد ذلك الشيء هو الوضوء يزول ذلك الشيء يعود الوضوء مثلا نحكي كيص بغر وقالته هنا بزف ديال الصباغة بحيث يجمعناه ويعطينا الدرهم البغلي يقصر ذلك الشيء يعود الوضوء إن شاء الله نعم. قال الإمام الصالح ابن هبيرة رحمه الله تعالى في هذا الحديث من الحج على إصباغ الوضوء ويحتج به في وجوب الموالات في الوضوء نعم. وأن لا يفرق فيما بين عضو وعضو حتى يدف الأول نعم وكذلك أن هذه أبيل الذي يبنع عشر معناه نعم. رهد دلائل من كتاب السنة على مقاله فدب شعبنا وقال أبو العباس أحمد بن عبد الحليل بعد ذكره لاختلاف المذاهب في الموالات والثالث الوضوء إلا إذا تركها لعضر مثل عدم تمام الماء كما هو المذفور في مذهب مالك وهذا القول هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول أحمد وغيره إذن خلاصة القول إن شاء الله أن الدلك والفور كلاهما واجب من وضع معناه من لم يدلك وما يحقق الفور الوضع دياله باطي الشيء اللي بغي يحقق لنا صاحب العرف الناشر من هذ الأدلة اللي تيسوقها تيسوق الأدلة بشي ثبت لنا لأن الدلك والفور واجبان تحق في الوضوء إن شاء الله نعم. وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرطة لا تناول العاجس عن الموالات ثم أورد حديث خالد بن معداد ثم قال فهذه قضية عين والمأمور بالإعادة مفرط لأنه كان قادرا على غصب لا. لا. أمره الناس عاصم بشي عاود قال له أعد وضوء كان هو قادر ولكن فرض معنا عجزا ولكن واحد ما استطاعش واحد راجل كبير او مهرس او ما استطاعش يتحرك بزاف يعني القدره ديالو ما كاينش القدره هذا لا شيء عليه حنا كنهضروا على الانسان في حالات العتياد ماشي في حالات العذر الانسان اللي عنده حاله عذر عنده احكام خاصه ان شاء الله واحد اللي كيجي يمشي يجمع يهز ما يديروا هنايا كيخصو خمس يعني كيكونا دايباز واشغطين قوله الموالة واجبا في حقه لا لأن لا تجب إلا على المفرط أي اللي قادر مذاكر يعني ماشي ناسية نعم نا. والمأمور بالإعادة المفرط لأنه كان قادرا على رصل ستة اللمعة كما هو قادر على رصل غيرها نعم وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوع بقية اللمعة نعم طابعا الوجه بقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُنْتُمُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا لُهَكُمْ نعم هذه تصلح دليل الأعضاء التي تأتينا كلها لأن قطع أربعة قطع الوجه واليدين ومزح الرأس وغسل الرجلين غسل الوجه هذا أصرح دليل. دليل لكن كيف حددناه بأنه الوجه كما قلنا كوكولتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي ستأتي الحديث التي تتاتي مقطعه وهو من جنا اريد احاديث منها حديث امر ليحيى المازني عن ابيه انه قال لابن عبد الله بن زيد بن عاصم ووجدته عمرو بن يحيى رسول الله الله عليه وسلم هل تستطيع ان تريني ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال الله فقال عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه نعم فدع بوضوء فافرض على يده وضوء وضوء بالفتح هو الاناء اللي تتضفى والوضوء هو فعل الوضوء الوضوء هو ذي الاناء اللي كانت تتضفى اسمه وضوء فدع بوضوء فافرض على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثه ثم غسل وجهه ثلاثه ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل بيديه نعم واضح حديث شارحتي كيفية الوضوء أما العدد هنا لا يضبط منه السنة لأن فاصلم غسل مرة مرة وغسل مرتين مرتين وغسل ثلاثا ثلاثا وشيئتين إن شاء الله قال عياض قيل أقبل إلى جهة قفاه ورجع كما فسر بعده وقيل أدبر وأقبل والواو لا تعطي عثبه قال وهذا أولى قوله وهذا أولى فيه نظر لكونه مخالفا لتفسير راب نعم لا نعم لا لأن قال أقبل وأدبر من نسبة شعر من واقبل وادبر حتى بالنسبه للوجه اقبل وادبر مشى وجا كنقول اقبل وادبر واقبل ما تعنيش الامام ديالنا اقبل اذا قلبت وجهك وادبرت اذا رجعت للور لكن هنايا كنقول اقبل وشهد لا اقبل عمل لان كنبدوا هنا كتسنى الاقبال وهذا لكن اذا جيتي تشوفها مع الوجه ديالك الاقبال هو وكذلك المقال في الأفراث أقبالا وأدبار لن يجعله لا إقبال هذا إدبار قال إقباله وأن تبدأ بحقيقة الشيء وهذا هو الإقبار وهذا الإدبار والقاضعية رحمة الله عليه في مراقه على الفقه تأكد هذا وتقول بأنه إذا جعلناها لمطلق الجمع أقبالا وأدبار معناها لا شيء مرتبة هذه مرتبة ولكن الإقبال تتعني ما فهمه الناس من أنه إدبار معناها الاقبال هو أن تبدأ بمقدام الرأس تتوصل القفا ولما ترجعك ثم إدبار لأنه عكس لإقبالك لأن تجعلته إقبال لك قال ابن الحاجد رحمه الله تعالى والوجه من منابث الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن منتهى الذقن والذقن يطلق بالمجاز على اللحية يطلق بالمجاز عن اللحية وإلا فهو مكاننا ذات اللحية اسم الذقن هو هذا اسم الذقن هذي هذيك اسم الذقن ولكن منتهاء إذا كانت على باب الحقيقة هو هذا إذا كانت على باب المجاز هو هذا والذي قال وفقها أنه في وسط اللحية هنا وسط اللحية لأنك تدخل في ذلك تدخل هذيك نعم فيدخل نوضع الغمم وهو الشعر النازل على الجبهة ولا يدخل الصلع ومن الاذن الى الاذن يعني كيدخل هذا اللي عنده ارعان عن غمم الشعر اللي نازل على الجبهة كيدباب النازل نبتلهم من هنا هنغسو يطلع عشي شمية نعم وإلى ذلك اشار الناظم بقوله والفرض عم مجمع الاذنين مم. كما أنه يجب تفليل اللحية إذا كانت خفيفة سبج البشرة منها ويندم إن كانت كثيفة وإلى ذلك أشار الناظم بقوله خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذن تحت هجل الله وهذا حضر سبق أننا ذكرنا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومن أن ان المره الواحده لا تفي بايصال الماء إلى أصول شعر اللحيه إذا كانت كثيفه لا سيما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملا ما بين منكبيه نعم من كف الاحياض من صفات ان شاء الله وقراءه من عشه لا من صفات النبي كان كث اللحيه اسود الشعر رضي الله عنه وعن أثمان بن أكفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وقال حديث حسن صحيح نعم كان نصح أسنان يدعى لحيته, الليلة لحيته الليلة ذكر أنه من السنة إن شاء الله من السنة إلا من يكون نعوة تكون كفة ومن صفات نصح أسنان كان كفة اللحيتي كان وصفه وصفه كان كفة اللحيتي لكن كفة اللحيتي كان في جمال طبعا كان أدعج أبلاج أفلاج كفة اللحية بخم التراضيس إذا نشاهد كفة فإنما ينحط من صدق وإذا انتفت انتفت بجميع الصلاة خالصا غصلوا اليدين إلى المرفقين غصلوا اليدين إلى المرفقين المرفقين هادوك تموكوعي هذو كثمه الكواهي وهذو كثمه المرفيقين البوع هو هذا في الكعبة يعني البوع والمفصل وهذا كثمه الرسع وهذا كثمه الكسوع بوحده أسماء تختلف عند العرب لذلك المثل المرفيقين تنعذي به هذا وهو مفصل ما بين الذراع ما بين الذراع والساعد هذا كيسميوه من هنا هنا كسميوه وهذا من هنا الكتف يسمى ذراع ويطلق الذراع عليه كلها مجاز وهذا يسمى يد هذه المنفك تسمى يد وهنا من الداخل هذه كسميوها كف هذه كف او راحه اليد نعم رفع اليدين الى المرفقين للايات المتقدمه ودخل في هذا يدخل حتى هذا يدخل والان مزيان يزيد شويه مزيان فوق لان يبعث المتوضعون يوم القيامة غرا محجلي من أثر الوضوء فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هؤلاء من أمتي يعرفهم بأثر لحديث ولحديث عبد الله بن زيد بن وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم في وصفهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضل ثم اليسرى كذلك ثم غسل بجله اليومنى اليوم حتى أشرع في الساب ثم غسل اليسرى كذلك حتى أشرع معناه دخل تخلف العضو فوق. غسلها وغسلها لي وغسل شوية ناقتح أشرع بمعناه دخل ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوظى هاي اسم السنة التي انتقدوا علينا بالفعل فيرويها شاهد عن شاهد يقول هكذا فعل النجز أسلم ويتوضى الآخر ويقول كذا كذا فعل الشيطي وقال هكذا فعل النجز أسلم وتأتينا بالسلم دون الصحابي وعلى دخول المرفقين نبه النظم رحمه الله تعالى بقوله والمرفقين عمّا عم عم والكعبي عمّا والكعبي أي دخلتهم دخلت وزيد الششفية نعم. ولأن الصحابية أشرع في العبد تبين الغاية من قوله تعالى إلى المرافق قال ابن أبي زيد القيرواني وإدخالهما فيه أحوط لذوال تكلف التحديد نعم لأن التحديد في تكلف قال إذا أردنا أن نزيل تحديد التكلف خسنت خلوم في الغصل وكنا أشرع بمعنى زاد فأدخل هذا الحق ظلنا الغسل ابن أبي زيد القيرواني الذي يلقبه المغاربة بمالك الصغير لأنه أظهر رجل بعدان إمام مالك في الفقه المالكي وله رسالة اسمها رساله ابن ابي زيد القيرواني في الفقه مشهوره و شرحها الكثير من من المغاربه والمشارقه ونقيت قبولا حسنا ان شاء الله نعم ويجب تقليل اصابع اليدين وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهنا ذلك يقول كيجب كي باش تخلل الهيده راه واجب كيجبنا ذلك قال إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك وقال هذا حديث حسن غريب قال الأرناء وهذا حديث حسن غريب ما شهي معنى غرابة في شيء حاجة تخالف الشحة غرابة هو أنه رواه فلان عن فلان ولم روى هذا لك ما لكنا روى محمد عن أحمد أي لم يروه محمد إلا عن أحمد هذا كسم غريب فقط الغربة بالسن لكنه حسن أي له مقام في الصحة له واحد مقام في معاني الصحة نعم وإتنادوا وحسن نعم سالسا مسح الرأس فرض لآية الوضوء المتقدمة مسح الرأس هذا جد قول سبحانه وتعالى إذا قمتم إنسوا صلاة ووسي لوجوهكم وإيديكم وامسحوا برؤوسكم ولكن مسح الرأس هنا يا. كما قلناكم جد في الآية وامسحوا برؤوسكم من بهل آية ربما قيدت تبعيد وإذا مسحوا الرأس كامل أو بعضه قلنا انه يتحقق مسحو الرأس ببعضه عند نحن الملكية يتحقق بمسح, بمسح ثلث الرأس لن تحتقي الثلث لا تحقق ان شاء الله ولن تحقق انك لا تحتقي بعض شعارات بعض شعارات لن يتحقق شعرت اذاره من تحت العمامة فرض للآية الوضوع المتقدمة وللأحاديث التي مرت معنا منها حديث عبد الله بن زيد بن رضي الله عنه ومسف الرأس جميعا للرجل والمرأة وما استرخى من شعرهما مرة واحدة ومبدأه من مبدأ الوجه من منبث القفاء المعتاد هذا بالنسبة للرجل هو قال الرجل المرأة والمرأة إذا كان سعره طويلا استحيل عليها أن فعل ولكن تمسح مجتمع من سعرها إلى القفاء وذاكسل للتلخاء لا تمسحها عليه لا تنسح حناية وتصل هنا والسعر لي هو هو المسحف حتى النصر ما تبقى من شعرها لا يمسح فيه, فيه, فيه معنى التكلف في معنى التكلف والمسحف هو الشعر للطرف المهم الهباب هي القفا وهكذا كان نساء النصر طيفا وذلك لحديث الربيع بنتي معوذ رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم من قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة أي في مسحة واحدة وهذا في مسحة وقال حديث حسن صحيح ثم قال وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة واحدة وقال حسن صحيح يعني ابتأت ما عندك ابتأت الرقم اسم الحظ <تج> <له> <تج> لمن رواه الترميدي إنه هو اللي عنده حسن وصحح هو الوحيد اللي يقول حسن وصحح إنما يتقول حسن أو صحح الترميدي الوحيد اللي عنده المصطلح ومصطلح دقيق عنده أنا. سابعا غسل رجلي وذلك لآية الوضوء وللأحاديث التي مرت في كيفية وضوء المصطفى صلى الله عليه وسلم بل الأحاديث في ذلك متواطرة ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار نعم مسحه الرجل... غسل الرجلين مقتضه من مسحه لأنه تكتفي أن تبسح الرجلين إذا كان عندك الخفين لذلك بعض من النوم تقول في الآية أنها فيها لحظة قراءة لكن قراءة من أربعة تقول إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراطق وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم قرأها بالكثرة قال وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم أي امسحوا أرجو لكم فتحقق أنك فرأتوا لكين جوج عضوين مرسولين وعضوين منسوحين هذا على فقه معين جوج عضوين مرسولين وعضوين منسوحين وغسلهما من زيادة التمعين لكن إذا كنت عند الخف ومسحت عليهما أجزائك سواء كنت بالحضرين أو كنت بالسطر إلا أنك إذا كنت في بالحضر مع المسطر ومسحت على الخفين من حقك أن تصدي بهما يومون وليلان ولكن كنت مسافر عندك ثلاث بلا بلايالهن ويدخلوا من الحكم الخطفي الجوارد الصفيقة الجوارد إذا كان غليظة أما إذا كانت ترقيقة وإذا مسحت غليب خلما على الأمد الجلدان أرى لا يجزئوا مهم إذا كنا أن عضوين مغسولين وأضوين منسوحين هدوهما الفرائض العبوية طبعا أربعة جوج مغسولين أقول جوج المسحين المغسول شنو هما الوجه واليدين الى المنطقه والمسحين الراس والرجلين اذا ما بقيناش الماء شنو كنديرو تيمم شنو كنديرو التيمم كيجيو العظوين المسحين كنسقطوهم و تيبقاو العظوين المغسولين توليو مسحاي لاحظ الدقه العظوين المغسولين كيجيو مسحين والعظوين المسحين إنكم كانوا مغسلتان هنا دفعا كانوا مغسلتان هنا وكانوا مغسل كل شيء والعلاهين لكن المسحول يقتضي مش بري الصدغة مما تستخدمه إلى أجزائك لاحظوا الاتقاء في الاختصار إن الله تبارك الله هذا الحديث أنه لا يجوز المسحول على القدمين إذا لم يكن عليهما كفان أو جوربان جوربان صفقان بارض فرأي يكون جوربان صفقان بكرهم صاحب العمدة عمدة الفقه وهو ابن قدام المقدسين وقدام مغلسي قل ويشترطوا في الجواربي أن تكون صفيقة حسن هناك واحد عنده الجوارة ولكن في الخارقة يعني التقاشر التقاشر مقطع ومشان انسح عليه مقطع واحد خرمات يبانه من الجلد إذا انسح وحدا انما الجلد يالك سترزوا التقاشر ستقسلوا إن شاء الله ولكن المسح ديالك ان أن هذه التقاشر مقصوم سيكون تقوم من الجزة ومقصوم سيكون رقاقين إذا كانوا رقاقين بغيان المزيد أكثر باش يدخل من أنا رفضك صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أنا محدده وألو شقي قال ابن العربي رحمه الله تعالى تواتر غسل الرجلين ونقل خلفاً عن سلف وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> على غسل القدمين وحد غسل الرجلين إلى الكعبين نعم. وهو معنى قول الناظم والمرفقين عمه عم والكعبين معنى الكعبين غسلتهم وما يتغسلوا داخلهم في غسل والحديث حتى أصرعه في الساق أنه يدخل في الساق وغسلوا شي شوية نعم. والكعبان هم العظمان النائتان الناتئان في ملتقى الساق بالقدم الشيء الناتئ هو الظاهر يسمى الناتئ أو ناشز العظمان خارجان نا. الناتئان في ملتقى الساق بالقدم في الجنبين من كل رجل نا. ويدخلان في غسل الرجلين مع تخليل الأصابع أي أصابع الرجل والمشهور أنه يندب تخليلهما والذي يظهر مما سيأتي أنه واجب بحديث المستورد ابن شداد الفهري رضي الله عنه قال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ذلك أصابع رجليه بخنصاره الخنصار سمن هو الخنصار هذا الأصابع كل واحد عنده الاسم لديه هذا كتسم الإبهان وهذا كتسم خنصار هذا الخنصار أو كتسم السدابة كتسم خنصار هذا كتسم البنصار لا كتسم الغصفة هذا كشنو البنصر وهذا كيتسميه الخنصر <تصفيق> هذا الخنصر الاكبر وهذا الخنصر الاصغر لكن رموط لاكشنو السبابه والوسطى والبنصر والخنصر والذي يمسح اللي كيخلب كي الانصاب ديالو هما الاصابع الاصابع الرقاقين ديال الرجلين <تصفيق> وضع على كل ما بين قدمين هيدا الأصابع يعني. فكل كل كل أسبوع داروا بين الخنافر إذا أسبوعي التي يجمعك الزفل وصخما الصغيرين فلنبه أنك سعصم على تخل الأصابع إليج ليه؟ ودلك هذا العقل هذو هما التي يجمعك الزفل وصخما ذلك الناس سعصم قال وين ولحديث لقيت ابن صبرة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلي للأصابع نعم وهذا حديث صارح نزلق إذا توضأت فخلي الأصابع والأصابع مطلق معناه يدين وريجين وهذا انطرق من منه أنه وجوب لأنه مطلق نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك ورجليك وهنا محدد محدد ومقيم وقد ذكر ابن وهد أنه سمع مالكا ينكر التقليل قال فأخبرته بالتقليل فرجع إلى وجوبه سنال إلى المالك منهار لدفن مدينه ما تكلبوا عليه وقد تدروا عليه إشاعة قالوا عليه بأنه ينكر لما شاسونه لا ما انكعته أفدا ابن وهد. وهو منه في الفقه فراز عليه أنه عنده دلائم مش عمسنا مالك قال ورقة بالليل ادخل لك أي قال ما, بهذا ما بهذا قلت بهذا قبل ما قلت بهذا قبل صحب؟ قال رغمال لماذا؟ لأن الإمام مالك كان أعلى رجل حتى يقل أيفتوى مالك في المدينة ووحد جزء يتجدله يتجدل منه يغلب صاحبه إنه مراعب لا تقول لش من الدائم قال له قال الإمام مالك إذا اسمعته قال الإمام مالك رب تقليح وانا مالك مالك مالك قال مالك وانا قال له وانا اخذت بالعزة لذلك تسعى الإمام مالك قال الغماري وردحه بعضهم منهما النقمي والغمار هنا هو سبي أحمد ومصدق رحمة الله عليه في كتابه مسالك الدلالة على تبيني مسائل رسالة وانا وانا هو أول من استدل فق المالكي اسمه مسالك الجلالة في الاستدال لمسائل الرسالة استدل <تصفيق> لرسالة ابن زيد القيروان وهذا يطلق عليه الغماري جميع المشارك يسميه الغماري معرفة عندهم بلاقب الغماري هو أحمد بن سيدك الغماري التنزل قال الغماري ورجحه بعضهم منهم اللخمي وابن بزيدة وابن عبد السلام ابن عبد العز صاحب وقال العدوي ومقابله أي المشهور أنه يجب وقد رجح وإن كان ضعيفا قد رجح وإن كان ضعيفا وهذه مسألة قد رجح وإن كان ضعيفا لأنه ضعف في اللقظة وليس بالأصل الأصل عنده ترجح دياله والأحاديث موجودا إن وقد انتهينا من؟ انتهينا إن شاء الله أخر سؤال؟ نعم <تصفيق> ودابا حنايا واش في الوضو ولا في الجنابه الموضوع واخا نجاوبك على خاطر ان شاء الله نجاوب السؤال ديالك في المقدمه اذا ضغط شوف انا حسب ابو إذا كان النقد ديالها مش تطعش تنقط تمسح على ضفيرتيها ومخصوش تنقضوا مشكل ولكن هل تمسح فوق قميصها وهل يمسح الرجل فوق عمامته قال يرفع شي شويه وينسح وكمل. هذا ويمسح ويكمل هذا اشهر اشهر موارد يرفع شي شويه ويمسح يمسح المقدم بالراس ويكمل فوق العمامه لا باس ويدخل في ذلك حتى المراه لكن اذا تطعت المراه انها تزول وكانت بوحده وغالبا على ظن أنه لا يشوف أحد تربزوني سأمرك لا بأس شيء تربزوني فعلوا ذلك نعم كيش سؤال فيما يخصوا الوضع؟ نعم قصر أساب حمالي كان الجنز والتفا يكونوا حما كانوا خصوهم فلتابهم أو أرعابهم ذلك القصر يكون عندهم حكم واحد وأنك لا تلبسهم ستكون موضي مثلا أنت موضي اما الى ما كنتش مودي والبسليهم و ماشي تضضي تضامان باش ننجح على, على, على تقاشر انك الما غاتلبسهم تكون مودي والما غاتنقضلك الوضوء تنقضليك ودك تبقاش داك الساعه داك باش ننجح حالي تتاول عليهم ماشي واحد تقشر لبسليه كنتي ما مديتش باشي تمديتي ومسحتي عليه وجدي اخر لكن تمشوا من بعد شحال من لا لا عنده حكم واحد لا اللي كيديروا الحنانه اللي كيديروا الحنانه لا الحنانه ماشي صباغه ان الحنانه ما كتمنعش ما عندهاش خاصيه المنع هذه الحنانه ما كتمشي باقه في المخضاب والخضاب غا يتمنعش حيت مخضبه خضبه كان يمنعوا هذا كان خضبه ولكن ما ما منعاتوش ان هذه هذه ما كتمشيش باغ ما فيهاش واحد الفعل اللي ممكن لي منع نعم شاء الله حنا عندنا مصطلح ديالها خاص نعم نعم نعم بحثوا عن الخوف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنستترش الا نشاعوا لجميع المذاهب المذاهب اختلفت بغت نور علينا الاصل فمثلن الخفي اذا السنه تصلي ان مسعص كان مسافرا نعم من هذا لا شيء ثاني عندما السعليم كان عبد بن عباس مسافرا فهوي. قال فظن ان السعليم فهاوي قد فهاويته بحاله عالي ايضا فهوى ان انجعه فكيف قال دعوهما فانهما طاهرتان فمثل عفقه والحديث البخاري هذا ماشي اصلا هذا لم يخالفه أحد مثل العلقين عند جميع وكان فقهاء وكان يقصد الفقهاء الأربعة وكان يقصد الفقهاء السنة ونشي عندهم شيء قول أخر هذا هو من يخالفه بوحده شيء حالي فقه كيف يقصد الفقهاء التي يقصد فقهاء وانتظرهم فيها بالنسبة لنجحة عن العلقين هو الإسلام من يوسف إذا كنت في الخدمة الخدمة أول ما عندما أشتوقت أو استعصى عليك استعصى عليك تمسح الفوف لكن إذا مسحت على الفوفين بغير عذرين وكان الشرد الخوف أنه يجب تمسح عليه لا أنه حتى في الحضارة قدرت تمسحه ويجب تمسحه لي مال يوم وليلة فنصح. لكن ما كان قلت هذا بس ديالنا يزول تشرد الى الكل القصه ديالو عامر بالريحه ويمسح عليه لا هذا يلزموه الغسل يكون ظه ويمسح عليهم هذا يمسح عليه بالتخفف اللي ماقدرش الواحد يقول لك انا ما صبملتش حتى ينزل الضهر لان ماقدرش نزول القاصر قولوا يمسح وقت قصر يمسح ليه من فوق ديما من من تحت بلاش وان كان بعض الفقهاء الماليكيه قالوا تمسح هايدا لكن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ان نقل عندنا عن, عن عقرب قال لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الكفأة القدمي أولى بظاهره فحظا أن السنة التي توره المسحة سنة أنه كان يمسكه فوقها يمسح في فوق منه تقول هذاك تضمع تقول هذاك حكمة الله سبحانه وتعالى لا يمكنك أن تكون <تصفيق> مسحة سعر الله سنة مكامل أو غير مكامل غير مفق غير ممعنى يورد عندنا مسحة سنة من فوق إن شاء الله بقيا يجي منه بقى <تصفيق> بقية, بقية. بقية جنة و جنة الدلائلة ان شاء الله و ينسع من فوق و ينقر أنه ينسع من تحت على حساب اثنائنا دياني نعم من يفتنا نتقى عصرنا أحساب لكن خوفي نسح لهم من فوق و ينسح لهم ان هكذا فعل نسح كان مساحا فوقا خوفي و ليس محتاج ما قلت أكثر من ذلك؟ تعصر عليه تعصر عليه إذا كانت تخذ بضعومة هذه اللون وداك كان عند بزاف في الحيث ما نقدرش ندير اطرافه دا شحال اللي كتلبس ما تاع 10ش عندي ولي شاط يعني اللي ما تتجدير به اوصاط لشك المجتمع انتا المجتمع واذا كان يقدر باش يجي له واخا تم وخاتم وكذا يعني مجموعه ب مليون فرانك وهي عندها 10 مليون كتعشر على ما تبقى من جيناتها منها لا تقول شيئاً لا أنا هذنها كنزين هذا وكنزونه كنزين هذا قال هذا يحيلان على الله سبحانه لا يزونز مطباقاً هذا في القول مثل واحد قول ورسحه أهل العلم أن الذهب يوجد كمطباقاً الحديث الذي قال نبي صعصني فاطمة ورأها قد لابست سواراً من الذهب وخاتناً قال أأبيت ذكات هذا قتل قال أتحبين أن تصواري يوم القيامة جمرة من النار اتحبين ان تصوت هذا منطق لك. لكن حنايا تنقولوا ان ما عليه قول فقهاء ديننا ان ما اتخذته المراه للزينه اي الذهب اللي عندك الزين به راه لا لك تعالي ان شاء الله لانه يدخلوا منزك لكن اذا اشتراته للادخار او للاستثمار تسكي عليك هاخذي غباتي غباتي كاين بعض النساء اللي كيسمعوا هيدا السيد تيبقى تتصلي كل شهر باش يحل الحوض كتمشي عند بنت هدا بيالك وهبت لك هذا الذهب باش ملي ما يحصلش الحول عنده باش ما تذكيش عليه كيفوت الحول ربي هذا حيل مع النظر انا اصلا ما بغيتش نزيد انا مش مشكل الذكاء ديالك خلي الدواء يجمع نعم اذا بغيت باش تبيعوا ولا هذا الذكاء ان شاء الله بزكي. لا تزكي منه او تزكي من غير الجنسين لا هذا سلطة و هذا عليه الزائد الحديث بعض الفقهاء المالكين نفسهم بحيث امام الونشاري شرفته راح قال تزكي المرأة عن الذهب مطلقها و ذلك قال بعض اهل الفقه الذهب حراما عن نسان قال الذهب محلق طبعا وهذا طبعا لم يكن قبله شبه ذات هذه لكن عندهم ذلك الذهب المحلق أرى حرام عن النساء أنه يجب أن يذكى ونحن يجب أن يخبره الذهب للنساء حدث مطلق انه شخص أخذ الذهب وأخذ حريق قال هذا محراماني عن الرجب الأمة حلال على نسائها أنه ذهب حلال على مرض هذا الذي قال حرام عن النساء أنه نجعل بشي واحد شكاله قال لهم أنه تزهب ومع ذلك وقال لديهم أفضل ويجب أن يجب أن يذهب تخصني قبل بها الحرام انت تحرمت نعوني شاء على البوسي هنا ونفعني انا شخصيا انا نفعني شخصيا لما مشيت مخطوبه قلت لنا جيبوش انه حرام صافي كاين شي سؤال كاين سؤال اخر هكذا تشموا سنتها والنكره ان شاء الله زين زين طيب انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت